خرجل کو دیر یو مل سر نو میوں کوں والنا سی وس م اذات رجع والارض ذات الصدع انو لقول فاصص وما هو بالهز انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فما الكافرين امهلهم رويدا